لِيلًا فِي قُرَىش إِيلًا فِي جِبْ مَرِحًا سَنشِيتَاء وَالصَّعِيف بسم الله الرحمن الرحيم ا اي الذي يكذب بالدين ذا الذي فغيل للمصلين الذين هم عن صلاتهم سابون الذين هم وينعون الماعود بسم الله الرحمن الرحيم <تصفيق> إنا أعطيناك الكوثر بصل للربك وانحرض إن نشاني ان هو الأبد